بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ا أ ج م ع ي ن بسم الله الرحمن الرحيم قال ا ل إ م ا م مالك ر ح م ه الله تعالى باب م ا ل ا يجب منه الوضوء قال عبد ي الله بن يحيى رحمه الله الدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمر ا ة عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن أم ولد لإبراهيم بن عبد عوف عليه بن الرحمن بن عوف أنها النبي إني أم سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي لإبراهيم سلمة وسلم م ولد زوج صلى الله فقالت ذيلي ل ا في كنا ا ل قالت سلمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ذ ر رضي يطهره عنها ما بعده كنا أم بعده في المجلس الماضي أ خ ذ ن ا في الكلام على ما يتعلق بسند هذا الحديث واليوم إ ن شاء الله نستفتح الكلام على متنه سالت ام ولد ي عبد الرحمن بن عوف أ م س ل م ة رضي الله عنها ف ق ا ل ت إني م ر أ أطيل ة ف سلمه أ ت أ سلمة ل ل رضي ا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تطيل ذيلها, تطيل ذيلها يعني تطيل ذيل ثوبها وقد قال أ ص ح ا ب التواريخ المتكلمون على ا ل ه ي ئ ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة للناس حينئذ قالوا إ ن النساء كنا لا يلبسن الخفاف ا وكنا يحتجن ان أ يغطين ارجلهن أ فلذلك كنا يطيلن ا ذيولهن ولذلك إ ذ ا طال الذيل وهي تمشي في الطريق والطريق الذي تمشي فيه ت م ش ي فيه ي أ ض ا البهائم والبهائم ربما راثت فيه وربما بالت فيه فهذا الذيل الطويل الذي تجره خلفها قد يمر على ما يكون نجسا ولهذا هي قد يشق عليها أ ن تصطفي الطريق الذي لا ن ج ا س ة فيه الذي لا قذر فيه لتمر فيه ف س أ ل ت عن هذا قاتلني م ر أ ة أ ط ي ذي ل ذيلي نعم وامشي ل ك ا القذر ن أ م في المكان القذر يجب أن نحو تفهم على نحو ربما مشيت في المكان القذر ل أ ن ن ي لا أ ج ي د عنه يعني م م د و ح ة لا ينبغي أ ن يفهم انني اختار المكان القذر لامشي فيه وكانها أ م م ش ي في ا ل القذر يعني ن ك أ تطيل ذيلها ثم تذهب إ ل ى المكان القذر تمشي فيه هذا مما لا يراد ظاهره قطعا يعني ربما مرت في المكان القذر فيتقذر ذيلها فماذا تصنع تنزعه إ ذ ا لبست ثوبا اخر مثله وكان ذلك الثوب طويل الذيل أ ي ض ا أ ص ا ب ه الذي أ ص ا ب ه الثوب المخلوع وإذا يعني فهي تتردد بين تتردد م ش قالت ت ي ن مشقة ن ز ع ومشقة الغسل فلذلك ل س أ ق ام ل ت أ س ل م ة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره و ما بعده قالت أ م س ل م ة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجابتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا أ ج ا ب ت ه ا بالحديث ليجتمع لها حكم ا ل م س أ ل ة ودليل حكم ا ل م س أ ل ة لما ر أ ت أ م س ل م ة رضي الله عنها ان سائلتها ممن يصلح لتفهم العلم وممن يصلح لنقله لم تعطها حكم ا ل م س أ ل ه فقط إ ن م ا أ ع ط ت ه ا الحكم و أ ع ط ت ه ا المدرك الذي بني عليه ذلك الحكم يطهرهما بعد اهل م ا ذ ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهم بعده ولذلك قال الباجي رحمه الله يا بن الوليد هذا ينبغي أ ن يكون حكم العالم إ ذ ا س أ ل ه من يفهم ويصلح لنقي العلم أ ن يخبره ب ا ل م س أ ل ة و أ د ل ت ه ا وفروعها ويتوسع فيها على حسب طاقته بحسب حال السائل و إ ذ ا س أ ل ه من لا يفهم ولا يصلح لنقي العلم أ ج ا ب ه بحكم ا ل م س أ ل ة فقط وهذا هو, الم... هذا هو المنهج الوسط هذا هو الاعتدال القوام هذه ا ل م س أ ل ة حصل فيها إ ف ر ا ط وتفريط والحسنه بين السيئتين الحسنة هي هذه التي ذكر الباجي رحمه الله السائل قسمان سائل يفهم إذا حدث فهم وإذا بالمسألة رحمه حدث هي هذه يفهم فهم ذكر أخبر بل يعني لا ينبغي أ ن يضيع مثل هذا إ ذ ا س أ ل هذا النوع من السؤال أ و من السائلين إ ذ ا س أ ل هذا النوع العلماء لا ينبغي أ ن يضيعوه ما حكم كذا كذا ح ر م كذا حلل لا هو ينبغي أ ن يرتقى معه إ ل ى مستوى ل أ ن ه ممن إ ذ ا حدث ب ا ل أ د ل ه او بالتعليلات فهم ا و أ د ر ك فهذا لا ينبغي أ ن يبخس حقه ونوع من السائلين لا يفهم هذا وليس هو من هذا ا ل ش أ ن ويصدق ف ي ه قول العربي ليس هذا بعشك ف د ر ج ي فهذا إ ن م ا يخبر بحكم ا ل م س أ ل ة فقط ا ل م س أ ل ة كذا افعل لا تفعل مكروه مستحب إ ل ى آ خ ر ه وقلت لكم هذه ا ل م س أ ل ة وقع فيها إ ف ر ا ط وتفريط ا ل إ ف ر ا ط أ و التفريط التفريط صار ما هو التفريط الذي أ ق ص د ه أ ن ه غيبه ا د ل ة المسائل حتى صار حتى بلغ ذلك إ ل ى مجالس ا ل ط ل ب ة إ ذ ا درس الفقه لم تبرز أ د ل ة ا ل أ ح ك ا م التي ينبغي أ ن يدركها ا ل ط ل ب ة ا ل آ ن الطالب إ ذ ا درس الفقه مثلا نفتتح م ع ه ابن عاشر ونفتتح معهم ا ل ر س ا ل ة والبشار أ و ل ما ت ب د أ به في درس الفقه أ ن تعرف الفقه وهذه ط ر ي ق ة ورثها الفقه ا ل م ت أ خ ر عن المتقدم إ ذ ا شرعت مع طلبه في علم احتجت ان تعرف لهم ذلك العلم ا ل و ل ليحصل لهم تصور عن هذا الذي يخوضونه ثم بعد ذلك تخوض معهم العلم الفقه ما الفقه يعرفون الفقه ب أ ن ه م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة ا ل م س ت ن ب ط ة من أ د ل ت ه ا ا ل ت ف ص ي ل ي ة إ ذ ن من هو الفقي هو العالم ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة وهو الذي س ت ح ض ر و ل ت ه ا ا ل ف ص يجب ل ي ان نرى ا ل ف ق ه ما هو أ ن ا ل ف ق ه ا ل م م ق د ع ل ي ه ا ل ش ا د ي فيه ن ق و لان أحفظ ب عاشر أحفظ ا ب ن ع ا ش ر نفسر له ا ب ن ع ا ش ر ف ص ل وتحصل ا ل ط ه ا بما ر ة م ن ا ل ت غ ي ر ب ش ي ء س ا ء ا خ ر ح لا ه ك ل م ا ا ل ن ظ م ل ك ن ل ان ت ب ي له ا ل م د ر ك ا ل ذ ي و ر ا ء ك ل ا م مهم ه هذا هذا مهم, هذا مهم. اذا عرف أ ن في كل خمس من ج م ا ل ج ذ ع ة و أ ن ان نصاب زكاه البقر ثلاثين و أ ن نصاب يعني ما أ د ل ة ذلك و ا ل أ د ل ة م ه م ة جدا ولاسيما في هذا العصر لماذا ل أ ن ن ا ص ر ن ا في عصر تطرح فيه الشبه بين المسلمين و ي ع ن ي أ ع ظ م شبهه أ د ر ك ت م و ه ا جميعا تلك التي صلت بالناس ا ل ج م ع ة في أ م ر ي ك ا قام الناس وصاحوا وهاجوا ص ا ا واستنكروا ح و وماجوا لكن لو س أ ل ت جمهور المستنكرين هل, هل, هل تعرف دليلا على أ ن ا ل إ م ا م يشترط أ ن يكون ذكرا لسكت ل أ ن ه من أ ي ن جاءهم الاستنكار ان ذلك شيء صدم معهودهم المعهود أ ن ا ل إ م ا م رجل فصدمتهم إ م ا م ة امراه ك ل هناك دليل أ ن ا ل إ م ا م يشترط أ ن يكون رجلا اذن أبنا أبأنا شفنا أبونا، شفنا, أبونا، شفنا جددنا شفنا ك ا ش انت الإمام طيب أ هذه مشكله ة ذ ه مشكلة تقول يعني ينهر طلبتي العلمي يتفقه عن العوام العوام عن بعض وعن بعض من هنا أنا نحن نتحدث من وهذا هذا لا لا لك أتحدث و ع ش ر ا تصير شرائط الإمام العالم تقول لك هي تسألك العالم كله يسألك أضواء مسلطة عليك. يا سيدي أنت تستنكر وأنت ت أدواء عليك هي يا سيدي ح ما هذا الدين ي ي غ أعطينا دليلاً على أن الإمام يجب أن على وعشرات بعقل شرائط دليلا يجب يكون الإسلامي تصير الإمام ذكرا قال بشار الإمام فذكرا تقول له ض ح ك ة و ه ز أ ة بين الناس نعم لا يفهم من هذا أ ن ه ينبغي أ ن يستغنى عن ابن عاشر و عن الرساله لا و ل ك يجب أ ن ت ب ق ي ل أ ن ه ا جمعت ل ك ا ل أ ح ك ا م وسهلت ع ل ي ك التأتي ل ك ن ل ا ي ن ب غ ي أن تقف ل ان ي ظ ا ل ظ ا ن أ ن ه إ ذ ا ح خ ا ص يجب م ن م ك و ن ا ل ف ه ن ا ه ى و ص ا ص يجب ان يكون ل ن ا ك ا ش خ ا ر ي ف م ا هو ت ع ر يكون ه معرفة ا ل أ ح ك ا م ش ر ع ي خ ا ل ع م ل ي ة ه ذ ا غ ي ر شق ن ص ف ا ك اشخاص ي ن ب ان يكون ه ن ا ه اشخاص يجب ا القسم الآخر ي ج ب أ ن تتمه و ه ذ ا الإفراط هذا التفريط الذي وقع ا ل إ ف ر ا ط جانب اخر ل آ صار كل واحد اذا س أ ل ف أ خ ب ر قال ما الدليل سواء أ ك ا ن ممن يفهم ام ممن لا يفهم الدليل لا مثلك ل ا ي س أ ل عن الدليل مثلك يخبر بالحكم ويذهب ت س أ ل من تثق في دينه وعلمه فيجيبك فتنصرف أ م ا أ ن ي س أ ل عن الدليل كل من يعني أ ح ت ا م ا لا يفهم اصلا لان ليس كل م س أ ل ت ي ن فيها دليل صريح ولو كانت فيها كل م س أ ل ت ي ن إ ن م ا تتوقف على ا ل أ د ل ة ا ل ص ر ي ح ة الظاهره ة لما كان فيه يعني ما هو الفقه تعرفون الفقه بعضهم يقول في اللغة الفقه ل ل غ ة ا الفهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني فهمون بعضهم يقول الفقه هو الفهم الدقيق و هذا أحسن ليس ا أنا الواحد ا ا تقول فقهت ل أن نصف ن ث ن هذا ل ي فقها الفقه هو ادراك ل إ ا ل أ ش ي ا ء التي فيها د ق ة فلو كانت كل أ م و ر ا ل ش ر ي ع ة ظ ا ه ر ة لا يكون عندنا فقه لا تكون اجتهادات العلماء لا يكون الاجتهاد م ا الاجتهاد بذل الوسع لنيل المقصود استفراغ الوسع في أ ي شيء تستفرغ وسع كاذا كانت كل أ م و ر الدين ظ ا ه ر ة ف أ ح ي ا ن ا يكون الدليل نصا و أ ح ي ا ن ا يكون ظاهرا واحيانا أ ح ي ن يكون ا مؤولا و أ يفيد النص بمعقوله و أ ح ي ا ن ا يفيد ب إ ش ا ر ت ه و أ ح ي ا ن ا يفيد باقتضائه وليس أ ح ي ا ا ن و كل الناس ي ت أ ت ى له فهم هذا على كل حال ا ل ح س ن ة هي التي ذكر الباجي رحمه الله ينظر المسؤول إ ل ى حال السائل ف إ ن كان ممن يدرك لا يبخسه حقه و إ ن كان ممن لا يدرك لا يضيع معه وقته و أ م ا هذا ا ل إ ف ر ا ط كل واحد وعظيم ه ه ذ من العظائم كل واحد ما شغله في العلم ولا يفتح كتاب ا للعلماء ع م ا ولا ء يجالس علماء ولا يسمع دروس ما الدليل هذا أ ن ن ي أ خ ب ر ت ك بالدليل ل ن تفهمه و إ ذ ا أ خ ب ر ت ك ب د ي س تقول ت لي ما الدليل لا الدليل ما فهمتيش وفي مثل هذا قال الفراهيدي رحمه الله اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إ ل ى ما تستطيع ف ق ا ل تطيل إني امرأة ذ ي ل ي و أ م ش ي في المكان القذر قالت أم سلمة رضي الله سلمة أم رضي عنها ق ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده تطيل ل ذ ه ا وتمشي في ا ل م ك ا القذر فقال ا ن رسول ل ل ه صلى ا ل ل عليه وسلم ه يطهره م الضمير بعده ا في يطهره يعود على الثوب على ذلك الذيل يطهرهما بعد هذا ه موضع اختلف فيه الفقهاء ما معنى يطهرهما بعد ه ما هو هذا الموضع القذر الذي إ ذ ا جر عليه الثوب ثم جر على ما بعده طهر هذا موضع اختلف فيه الإمام المالك رحمه الله هذا قال القشب اليابس والقذر الجاف الذي إذا رحمه فسر هو مرت ع ل ي ه ا ل م ر أ ة لا يتعلق بثوبها شيء يعني ما ش ل ق ا ذا الرطب والذي تبقى ا ل ن ج ا س ة في الثوب إ ذ ا جر عليه لا قال والقشب اليابس وهكذا قال ا ل إ م ا م الشافعي أ ي ض ا قال هذا إ ذ ا جر هذا الحديث يطهرهما بعده اذا جر الثوب على, ما على اليابس الذي لا يعلاق بالثوب منه شيء ف أ م ا إ ذ ا جر على الرطب الذي يعلق بالثوب منه شيء فلا يطهره ا إ ل ا الغسل وكذلك قال إ م ا م أ ح م د رحمه الله ولماذا خصوه ذ ا الحديث ب أ ن المقصود به النجس اليابس لا نجس الرطب قالوا ل أ ن بعضهم ح ك الاجماع على أ ن الثوب إ ذ ا مسته ن ج ا س ة ظ ا ه ر ة فيه فليس يطهره شيء إ ل ا الغسل لا يطهره أ ن يعني ولو جررته ب أ س ق ا ع ا ل أ ر ض كلها لا يطهر إ ن م ا الذي يطهره الغسل قلت وهذا بعضهم يحكي ا ل إ ج م ا ع عليه أنه لا إجماع ولكنه ص ح أنه ا إجماع و ل قول الجماهير ا ل ح ن ف ي ة رحمه م الله لا يشترطون في ا ل تطهير الماء و إ ن م ا يرون أ ن ا ل ن ج ا س ة تزال بكل مزيل ثم إ ن بعض المالكيه ت حامل الحديث على ظاهره أن المرأة على أن س ولكن ا ثوبها ء أجرت ع ى على رطب أم على فإنه يطهرهما يابس بعده أم ل فإنه و مذهب الجماهير أ ح و ط و أ ن ذلك خاص باليابس ق ش ب ا ل هذا القذر الجاف الذي في ا ل ع ا د ة لا يعلق بالثوب منه شيء وإذلك وذي هذا الشيخ خليل رحمه الله لما أشار إلى هذا الفرع قال وذي لمرأة مطال للستر أشار رحمه ورجل بلت يمران ي بنجس يابس يطهران ي بما بعده الباجي ث و ل ر ل ل ا ا ب ج رحمه الله أورد على ه ذ ارادا إ لطيفا قال إ ذ ا كان المقصود بالحديث أ ن تجر ذيلها على القشب اليابس الذي لا يعلق بالثوب منه شيء ف ب أ ي شيء يكون التطهير النبي صلى الله عليه وسلم يقول ي ط ه ر و ما بعده أ ن ت م تقولون لا يعلق بالثوب منه شيء يابس فمن أ ي شيء يكون التطهير فالجواب أ ج ا ب و ا على إ ر ا د ه رحمه الله ب أ ن هذا القشب اليابس اليابس أ ح ي ا ن ا يعلق بالثوب شيء من منه وهذا ك الذي يعلق هو الذي يطهر منه لا الرطب أ م ا الرطب هذا فلا يعني يطهره إ ل ا الغسل نعم قال عبيد الله عبيد بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعه ح وحدثني م مالك ه الله أنه عن رأى ر ة بن عبد الرحمن يقلس مرارا يقلس و و ولا يتوضأ في فلا ينصرف يصلي المسجد ر حتى بن ي ع ة ب أبي عبد الرحمن. اسمه أبيع... اسمه ابي ل ر ح م اسمه ن أ عبد الرحمن فروخ تقدمت لنا ترجمته هو ر ب ي ع ة بن فروخ المشهور أه... ب ر ب ي ع ة ا ل ر أ ي أ ح د أ ئ م ت ي وقال ش شيوخ ي خ من الإمام مالك رحمه و الله الامام ل ي ث ك ن صاحب ع ض ل ت أهل ل ا د ي ن ة وقال إ مالك م م ا ذهبت ح ل ا و ة الفقه لما مات ربيعه و ن ش أ في حجر أ م ه واعتنت به والحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال روى قصه ا ش و ر ه عنه الذهبي وغيره ففادها أ ن ف ر و خ ا هذا ف ر و خ هو أ ب و ر ب ي ع ة ابتعث في في الغزو في خرج في الغزو الذي كان يضرب على الناس و ر ب ي ع ة في بطن أ م ه أمه حامل به ومكث في الغزو سبعا وعشرين س ن ة لم يرجع إ ل ى بيته وترك عند زوجته ثلاثين ألف, الف دينار اتركوا لكم لتحسبوه و أ ع ط ي ك م مقياسا لتصوروا ت هذا المبلغ عشرون دينارا ً هي نصاب ا ل ز ك ا ة يعني ن ك استودعها نقول كانت الآن لما كان دهب رخيصت درهم ذهب رخيص ر درهم ن نقول يعني ا دينار هي مليون ورس م ل ن ورس هي ي دينار ن ا ر ألف ما ا ا ة كثيرة س ت و د ع عندها وخرج ل ل غ ز و هي أ ن ف ق ت ذلك المال على تعليم ابنها ثم رجع بعد ذلك رجع ف ر و ق قالوا فدخل البيت فلما دخل البيت إذا به يرى ر ب ي ع ة جالسا متوسطا بيته ولا يعرفه ل أ ن ه تركه في بطن أ م ه فلما ر أ ى ربيعه رجلا غريبا يدخل عليه بيته قام إ ل ي ه و أ خ ذ ه بتلابيب ثوبه وقال يا عدو الله تدخل علي بيتي وقال ربيعه, ربيعة ايضا أ م س ك بي وقال له يا عدو الله أ ن ت جالس في بيتي معا وقالوا ت وعلت الأصوات خ ا ص ف حضرت م ش ي خ ة ا ل م د ي ن ة وحضر مالك بن انس وحضر الناس وجاء ا ل إ م ا م مالك يتكلم مع ف ا ر و خ وقال له أ ي ه ا الشيخ لك م ن د و ح ة ع ذ قال هذا بيتي و أ ن ا ف ا ر و كذا و ا ل آ خ ر يقول هذا بيتي、أنا. فلما سمعت ا ل م ر أ ة ل أ ن النساء في ذلك العهد كنا يعني باقي ن ت د ر و ا الطريق فلما سمعت ذلك سمعت خرجت فقالت هذا زوجي وهذا ابني فتعالقا وتباكيا ثم في الغد خرج ربيعه إ ل ى مجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاروق لزوجته أ ي ن الدراهم فقالت دفنتها آ ت ي ك بها بعد أ ي ا م ولكن ا ل آ ن ذهب لتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهب فوجد ح ل ق ة ع ظ ي م ة فيها الناس و ف ي ه ا ا ل أ ش ر ا ر والعلماء ف ي ه ا فافرجوا له فلما دخلها إ ذ ا به يرى ابنه ف أ ح س ه ا ثم رجع إ ل ى زوجته فقال لقد ر أ ي ت ابنك على ه ي ئ ة ما ر أ ي ت أ ح د ا من أ ه ل ع ل م عليها قالت فالدراهم أ ن ف ق ت ه ا عليه قال والله ما ض ي ع ت ه ا هذه ا ل ق ص ة يعني قصة م ؤ ث ر ة قصة ت د خ لكن شيئا السورية من على السدور ل قال الذهبي ق ص ة باطله ة قال هذه قصة مكذوبة ولعل ب ة و بعد ذلك قد كان الذهبي يرى أ ن هذه ا ل ق ص ة ي ع ن ي ب س ط ة بعد ا ل أ س ب ا ب لحكم ببطلانها لكن قال بعد ذلك لعل بعض ذلك قد كان والله أ ع ل م وكان آه ربيعة آه قال له ا بن خ ل د ة قال يا ربيعه وكان يعمل قاضي قال لي يا ربيعه إ ن ي أ ر ا ك تفتي الناس ف إ ذ ا جاءك من ي س أ ل ك فلا يكن و همك أ ن تخرجه مما وقع فيه وليكن و همك أ ن تخرج مما وقعت فيه وهذه وهذا نصحه ذلك الرجل الذي قال القاضي كان النصيحة الرجل ربيعة ينبغي نعم نعم أن يعني بعض الكلام كان عند الناس يخرج و ا من قلوب تخشى الله إ ذ ا س أ ل ك السائل لا يكون همك أ ن تجد له حلا أن تجد له ل ح لا إ ذ ا عرفت أ ج ب إ ذ ا لم تعرف اتركه ل ل أعلم العلم إلى عالمه ه كيري إ ل ى عالمه و خ ر ج أ ن ت أنت خرج وهو يقول لك أ ن ا وشنو ندير وحصلت ولم نسول وكذا وكذا ا ط ي ن لا يستطيع أ ح د ان يجمع العلم كله وأن يعلم العلم كله وهذه ا ل ن ص ي ح ة التي سمعها ر ب ي ع ة سمعها تلاميذه عبد العزيز بن الماجيشون هذا كان من أ ئ م ة ا ل م د ي ن ة أ ي ض ا م ن أ ص ح ا ب ا ل إ م ا م مالك وكان من تلاميذ ر ب ي ع ة أ ي ض ا قال لما يعني هو قد عاد ر ب ي ع ة في مرضه الذي مات فيه قال فقلت له إ ن ن ا تعلمنا منك وربما أ ت ا ن ا الرجل ي س أ ل ن ا في ا ل أ م ر لم نسمع فيه شيئا ما سمعنا فيه حديثا ولا عندنا فيه قوم يا ق و ا ل العلماء فهل ترى أ ن ر أ ي ن ا له خير من ر أ ي ه لنفسه على كل حلحنه ا علماء هو عمي إ ذ ا ما أ ج ب ت ه لعله يفعل شيئا من من عند نفسه فيكون ر أ ي ي له خيرا من ر أ ي ه نفسه قال أ ف ت ر ى هذا قال منطقي لنا افترى ر أ ي ن ا له خير ا خير من ر أ ي ه ن ف س ه قال وكان مضطجعا قال أ ج ل س و ن ي ف أ ج ل س و ه فقال ويحك يا عبد العزيز إ ن ك أ ن ت م ت جاهلا خير لك في أن من أ ن تتكلم بلا علم هذا ر أ ي ك م انت هو قصر أ عالم لكن في هذه لست عالما ل أ ن ه ما علمت شيئا ان تموت جاهلا خير لك من ان تقول بلا علم نصيحه ة ي هي, هي. وهذه يجب وهذه أ نحن تكون نبراسا ن هذا نحن في زمن مع ا ل أ س ف رقت فيه ا ل د ي ا ن ة وتجرا الناس فيه على الجواب كان في بعض المدن رجل قدمه الناس يصلي بهم الجمعه ل أ ن ه م كانوا في عمل ولا يستطيعون أ ن يخرجوا ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة في المساجد و ع ن د ه م مسجد ا ل ل الذي ع م ا ك ن و ا فيه مسجد و و ر أ ان أ ذلك الرجل أ م ث ل ه م ف ق د م و ه ليصلي, ليصلي بهم وقدموه ليصلي بهم ا ل ج م ع ة ومثل هذا مع الوقت ينسى ع ي ي ن او يتناسى حاله التي انطلق منها فكان يستعين بعض الكتب أ و يستعين بعض الخطب المكتوبة أو ثم صار يرتقي به حتى صار يفتي ويجيب الشيخ عليش هذا من كبار علماء المالكيه ة من علماء المالكين متأخرين كبار سؤالا سئل سؤال. قيل ل هذا له هو هذا السؤال في فتاوي عليش في مجلدين. قيل له حافظ القرآن في البادية هذا حافظ القرآن فقط. ولم يدرس. علما القرآن إنما حافظ عليش مجلدين قيل ولم ولم يدرس يدرس في في في فقط في وشارط موضع شيء القرآن هل ترى أ ن يفتي الناس ويجيبوا في ا ل أ س ئ ل ة قال العليش لا لماذا ط ا ل ب طالب, طالب ق ر آ ن لست طالب فقه لا تجيب هذا لا طالب ق ر آ ن ولا شيء من الغرائب جاءه مره واحد جرح في إ ص ب ع ووضع عليه هذه العصابه يعني فقال ه أ ن ا كما ترى هل أ ت ي يمم صاحبنا ماذا صنع قال تيمين. فمرت أ ي ا م ثم كنت في ذلك الموضع ف ج أ ن ي ف س أ ل ن ي قلت لا يمكن أ ن تتيمم و يصل ي ت ب تيمم ن ي ج ب عليك أ ن تعد ي ا ل ص ل ا ة و مثل هذا يمسح عليه فقط تتوضا و تتساءل ى فقال قد قيل لي قلت كيف يتصور ا ل إ ن س ا ن أ ن يجيب في م س أ ل ه شوفوا ماذا يترتب عليها ل أ ن ه ماذا يصنع ا ل آ ن أ ش ا ن قلت توضا تمام هذه من ا ل ج ر أ ة من ا ل ج ر أ ة ا ل ع ظ ي م ة كانوا يقولون إ ذ ا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أ ن ت جاهله فمن كان يهوى أ ن يرى متصدرا ويكره لا أ د ر ي أ ص ي ب ت مقاتله مقتل هذا يصاب مقتل منك ويصاب مقتل من الناس بك والله المستعان هذا ا ل ن ص ي ح ة كانوا يتداولونها ا ل إ م ا م مالك رحمه الله له ج م ل ة طالما كررتها على اذان ا ل ط ل ب ة في ا ل ج ا م ع ة وعلى اذان غيرهم ك ل م ة لله د ر ه قال تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس هذه الكلمة والله إنها يحفظها الكلمة واحد العلم العلم العلم العلم؟ لكلمة كل قبل تعلمت لنفسي لأن لي تعلم لنفسه ليس تعلم أن نظري أن أن يجب في يبدأ في العلم. أحد ل أ ن ص ح الناس لكذا لكذا و ر ا س ك ومع ذلك لما تعلمت العلم لتلك ا ل ن ي ا ه ما انتصح الناس بك ولن تفع بك أ ح د ولن تفعت أ ن ت بما درست لامام مالك ما ز ا ل الناس يتعل ينتفعون به بعد أ ل ف مئه انسان من موته لماذا النيات تعلمت العلم لنفسي ل أ ع ب د ا ل ل ه ح ي ن أ ع ب د ه وأنا ع ا ل م ا بما نفسه و م ش ي خ ن ا نفسه و ي ج ع ل م ا ن ف ا ل ويجعلنا نفسه و ن ج ع ل ن ا نفسه ويجعلنا م نفسه و ي ج ع ل و ا نفسه ويجعلنا نفسه ويجعلنا نفسه ويجعلنا نفسه ويجعلنا نفسه ويجعلنا ن ف س ل ويجعلنا ن رأى ر ب ي ج ع ل ن ا نفسه ويجعلنا ن ف س ر و ي ج ع ل ه ا نفسه ويجعلنا نفسه و ي ل ع ل ن ا نفسه ويجعلنا نفسه ويجعلنا نفسه و ي يقال قلس يقلس قلسا إ ذ ا ت ج ش أ لكن ذلك الجشاء خرج معه شيء من الطعام إ ذ ا ت ج ش أ ا ل إ ن س ا ن وخرج ا مع جشائه شيء من الطعام سمي هذا لا تسميه العرب قلسا لا تسميه جشاء و إ ن م ا تسميه قلسا ف إ ذ ا القلس ا ل آ ن هو المصدر و إ ذ ا أ ر د ت اسم الذي يخرج من ا ل م ع د ة مع القلس فتقول هذا قلس فالقلس بتحريك اسم لما يخرج والقلس هو مصدر قلس يقلس ا ل إ م ا م مالك رحمه الله أ و ر د هذا ا ل أ ث ر ليبين مذهبه فيه ومذهبه هو مذهب أ ه ل ا ل م د ي ن ة هذا مذهب ر ب ي ع ة أ ي ض ا أ ن القلس لا ينقض الوضوء قال ر أ ي ت ر ب ي ع ة يقلس مرارا و ل يتوضا لماذا ل أ ن القلس ليس حدثا وقد تقدم لنا في مجلس مضى أ ن الحدث عند ا ل إ م ا م رحمه الله هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل ا ل ع ا د ة والقلس ليس كذلك فلذلك لا, لا ينقض الوضوء عند أ ه ل المدينه ة الشافعية الحنافية والحنابلة وهذا القول قالوا الوضوء يتوضأ وذهب الوضوء واستدلوا بهذا عليه ذلك أيضا قال القلس لا القلس بما ابن ا قلس ليس إلى على ينقض ينقض أن أن يعني فمن إن م رأه ج عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ص ا ب ه قيء أ و رعاف أ و قلس أ و مذي فلينصرف ف ل ي ت و ض أ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم فذكرت القلس وهذا الحديث ضعيف عند أ ه ل الحديث فلا ي س ت ح و للاحتجاج ا و لذلك المذهب أ ر ج ح ل أ ن ا ل أ ص ل أنه أنه ن لا يحكم بشيء ي قال ض و و ض ء إلا ل ب د يحيى ل لا دليل、نعم. قال وهنا نعم ي وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء و ل ي م ض م د من ذلك وليغسل ي ليس عليه وضوء. هذا هو ما كنا فيه يقلس عليه غ س سئل ل الإمام مالك عن الرجل طعاما هل عليه وضوء؟ فقال لا وضوء عليه وإنما يغسل فاه هذا ما كنا طعاما وإنما هو عليه عن وضوء وضوء وضوء فاه و ح ت ى هذا ا ل غسل الفم أ ي ض ا ل يجب س و ا ا ل أ ك و ن القلس ليس, ليس نجس ا فغسل الفم من ش ي ء ر ب م ا يبقى ش ي ء م ن الطعام في الفم فذلك إ ا س ت ح ب له أ ن يغسل فما هو إ ل ا حتى غسل الفم ليس, ليس واجب ا ل أ ن القلس كما قلت لكم ليس من ج س نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم ي ت و ض أ قال عبيد الله رحمه الله متى مات عبيد الله س ن ة ثمانيه وتسعين ومائه سنه ثمانيه وتسعين ومائتين حدثني يحيى مات س ن ة اربعين وثلاثين ومائتين عن إ م ا م مالك تسعين وسبعين و م ا ئ ة عن نافع سبع عشره و م ا ئ ة عن ابن عمر ثلاث وسبعين او مياه ومزيان مزيان مزيان الحمد لله تفضل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنطه بن لسعيد بن زيد التحنيط أ ن عبد الله بن عمر حنطه بن لسعيد بن زيد التحنيط هو التطيب تطيب الميت الحنوط هو كل ما يخلط من الطيب ولكن يكون خاصا بالموتى هذا الحنوط قال علي الحصري القيرواني رحمه الله يا ا خ ذ د ن ي ا ت ب ي ر يا ا خ ذ د ن ي ا ت ب ي ر هل لك من ملكها غير ح ن و ط وخرق اعتبر هل لك من ملكها غير ح ن و ط وخرق ح ن و ط تيوسلفوملك فصل خرقتي تيحتك الله وصل خ ا ت م نعم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه محنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم ي ت و ض أ هذه ا ل م س أ ل ة أ د خ ل ه ا ا ل إ م ا م مالك في هذا الباب باب ما لا يجب منه الوضوء ليبين فيها مذهبه من م س أ ل ة ف ق ه ي ة وهي أ ن من, من, من غسل ميتا أ و حمله فليس يجب عليه الوضوء و ذ ل ك قال إ ن ابن عمر رضي الله عنهما ح ن ط ب ن لسعد ا بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ ل فَلَمْ م س ج د ي ت وهذا ض و مذهب جماهير أ ه ل العلم أ ن ه لا يجب الوضوء على من حمل الميت ولا يجب الغسل على من غسل الميت بل كانوا يرون أ ن ه إ ج م ا ع قال الخطاب رحمه الله لا أ ع ل م أ ح د ا أ و ج ب الوضوء على من حمل الميت أو أوجب الغسل على من ولعل ا بن رشد رحمه الله ابن رجد الحفيد ل ل ه ابن ا رجد اطلع على ما لم يطلع عليه الخطابي لكنه لم يسم ي في ابن قال بداية المجتهد رجد وشذ قوم ف أ و ج ب و ا الوضوء من حمل الميت لكنه لم يسم لنا أ و ل ئ ك القوم فالله أ ع ل م من هؤلاء الذين أ و ج ب و ا الوضوء من حمل الميت إ ذ ا قلت لكم هذا مذهب السواد ا ل أ ع ظ م من العلماء هذا قد يشكل عليه عند بعض الناس ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده و أ ب و داود في سننه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل ميتا ف ل ي ت و ض أ ومن غسله فليغتسل وهذا السواد يرون ولذلك يتأولونه على وجهين بظاهر هذا الأعظم العلماء لا العمل الحديث قلت لكم على من ا ل ت أ و ي ل ا ل أ و ل من حمل ميتا فليتوضا أ أي أ من ر د أن يحمل ميتا ي ل ت ف وهذا ض أ و ما هي ع ن م ه طرقون قد ذكرناه لكم غير م ر ة مثاله في ا ل ق ر آ ن العظيم وإذا وإذا قالوا فتوضأ تفوتك وضعه إذا فاستعذ فاستعذ القرآن بالله من الشيطان الرجيم القرآن بالله الميت لماذا؟ لا الصلاة قرأت تقرأ أردت أردت أن تقرأ القرآن بالله قال إذا قالوا إذا أردت أن تحمل لأن عليه من عند وضعه ل أ ن ه إ ذ ا لم تتوضا وحملت الميت ووضع لاتستطيع أ ن تصلي عليه تحتاج أ ن تتوضا فتفوتك ا ل ص ل ا ة وبعضهم قال من حمل ميتا ا ستحب له الوضوء ولماذا قالوا بالاستحباب ل ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة ا ل و ا ر د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم ي أ م ر فيها بوضوء من ذلك م ر و ا الشيخان عن أ م ع ط ي ة ا ل أ ن ص ا ر ي ة رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أ و خمسا أ و أ ك ث ر من ذلك إ ن ر أ ي ت ن ذلك بماء وسدر واجعلن في ا ل ا خ ي ر ة كافورا أ و شيئا من كافور ف إ ذ ا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه ف أ ع ط ا ن ا حقوه وقال أ ش ع ر ن ه ا اياه ولم ي أ م ر ه م صلى الله عليه وسلم بغسل ولا بوضوء ومن ذلك أ ي ض ا ما رواه مسلم عن ابن عباس الرذيره قال بينما رجل واقف ب ع ر ف ة سقط عن راحلته فوقصته افمات فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا ر أ س ه ف إ ن ه يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة م ل ب ي ا ولم يامرهم صلى الله عليه وسلم بغسله ولا بوضوء و من ذلك أ ي ض ا ما رواه أ ب و داود عن م ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن المؤمن لا ي ن ج س ف إ ذ ا كان غير نجس فمن أ ي شيء يكون ا ل غ س ل او الوضوء ومن ذلك أ ي ض ا ما راه و الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إ ذ ا غسلتموه ف إ ن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أ ن تغسلوا أ ي د ي ك م ف ه ذ ه ا ل أ ح ا د ي ث هي التي يعني صرفت قوله صلى الله عن ل وسلم ي ه م حمله حمل فيه توضأ عن الوجوب إ ل ى الاستحباب على ا ل ت أ و ي ل الثاني وهذه القضيه ما ايضا مما, يبعث في مما ينبغي ب ع ث في ي مما أ ن يبعث في نفوس الناس ا ل ر ا و ي ة أ م س كنا ندرسهم في ا ل أ د ب مثلا من ا ل أ م ث ا ل ا ل س ا ئ ر ة عند العرب رو ي تحزم رو ي تكون فيك الرويه هذاك الحزم لا تكون فيك ا ل ع ج ل ة ا ل آ ن كثير من الناس الحمد لله هذه ن ع م ة من نعم الله تعالى على أ م ة رسوله صلى الله عليه وسلم أ ن رجعت الناس الى التفقه في في ا ل أ ح ا د ي ث التي يتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني كل شيء بقدر وشيء إ ذ ا زاد عن حده صار ضارا لا ن ا ف ع ل أ ن كثير من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من السعداء اذا قفنا معه م عندنا والا راه في الغالب لا نقف معه م هذا السواد الاعظم من العلماء يعني انت الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم لما شذت ومن شذ شذ في النار و إ ن م ا ي أ ك ل الذئب من الغنم ا ل ق ا ص ي ة لا تستطيع أ ن تنتزع ا ل أ ح ك ا م انتزاعا من الاحاديث و أ ن ت ما ن ليس ذ ي لك آ ل ه و ا ل إ ن س ا ن لا يقيم ج م ل ة ويستنبط الحكم من الحديث لا تقيم ج م ل ة و ذ ل ك قال بعض نبهاء العلماء من المالكيتين من المعاصرين لما ر أ ى يعني هذه ا ل ج ر أ ة على ا ل ا ح د ي ث النبويه واستنبط ن الأحكام م والله لقد سمعنا ناسا يخالفون ا ل إ ج م ا ع ل أ ن ه م يستنبطون الحكم من الحديث يخالفون ا ل إ ج م ا ع ما يدريك هذا الحديث يكون, يكون مقيد ن يكون س و م يكون مخصص يكون ما تدري قلت ي ح د ي ث والسلام حتى الظاهريه الظاهريه ولا يصنعون هكذا قال قلت لكم هذا الفقير ق قال أ ي يا ت ك م علماء ا ع ل ص رايتكم ي علماء العصر ر أ يا علماء العصر يا علماء في كل قريه وكل مصر ي وك وكلكم على الحديث كلكم وقد فسد لسانه أ ج ر ا ء من خاص ا ل أ س د على الحديث كلكم تحاميتوا الحديث مسكين لهذا وكلكم قد فسد لسانه كلنا السيرتنا ف ا س د ة فنحتاج إ ق ا م ت ه ا بالتعلم تعلم نحو تعلم صرف تعلم ل غ ة إ ل ى آ خ ر ه حين اذا ي ت أ ت ى لك التعاطي مع الحديث أ م ا قبل فهو ر أ ى أ ن الناس قال على الحديث كلكم وقد فسد لسانه وقد فسد لسانه اجراء من خاص ا ل أ س د يعني يرى أن هذا الشيخ أ ن من يتعاطى مع الحديث هكذا تكون فيه ج ر أ ة طيب ما ج ر أ ت ه قال أ ن ت أ ج ر ا ء من خاص ا ل أ س د الخصاء هو دق الخصيتين هذا يفعل بفحول البهائم إ ذ ا اريدت للبيع ولم ترد, لم ترد للنتاج يدقون خصيتها فلا ي ت أ ت منها ا ل ت و ل د بعد ذلك لا ي ت أ ت منها طرق إ ن ا ث ه ا طيب يخصي ا ل إ ن س ا ن كبشا يخصي ثوران هذا اللي غادي جيد ب ر التور راع ج م بشيخصيه يعني وحد تورنيت ه و يقف بين ا ل أ س د يعني ولو كانت عندك شيء قام من بعيد تخصم من ا ل بعيد م ا ت ق د ر و ذ ت ك ي ق و ل هذا و ه الذي يفعل هذا بحيث ا ل أ ج ر ا ء من خ ا ص ا ل أ س د ه ل قدمتم قبل ذ المرومي أ ل ف ي ة أ و ابن أ ج ر رومي لا بد فهذا من هذه ا ل أ م ث ل ة التي نذكر والتي تبين أ ن ه لا يستغنى عن العلماء في, في تعاطي في فهم ا ل أ ح ا د ي ث أ م ا يجب إ ن س ا ن يقول إيوه هل يحرمون الضوء بين هل ا ل أ م ا م المتتابعه المتتاليه المتواتره يتلو بعضها بعضا لا ي ب ل ي ه م شيء ق ا ل ي ح ي ى و س هذا ا ل م ا ل ك ه ل ف ي ا ل ق ي ء و ض و ء ق ا ل ل ا و ل ك ن ل ي ت م ض م ض م ن ذ ل ك و ل ي غ س ل ف ا ه و ل ي س ع ل ي ه و ض و ء ه ذ ه م س أ ل ة أخرى م ن ق ا الملك يجب ض ن ي و ء هذا ل إ م ا م م ا ل ك ل ا ل ي س ع ل ي ه وضوء و هذا ب ل م ل ك ي ج ن يكون ه ذ ل ت ل ك م إ ب ان يكون ا ل م ي ان ي ن هذا ل م ل ي ن يكون هذا الملك ي ج م ن أحد ا ل س ب ي ل ي ن و ل ي س ا ل ق ي ء ك ذ ل ك إ ن م ا ا ل ذ ي ي ن ب غ ي أ ن ي ن ت ب ه ل ه ا ل ق ي ء ن و ع ا ن قيء تغير عن الطعام و ق ي ء مازال على حاله الطعام رجل أ ك ل إ ن س ا ن أ ك ل وبعد أ ك ل ه قاء يرى بقايا الطعام الذي يعني ا ل ر ا ئ ح ة طعام والمنظر منظر طعام ممضوغ و ق ي ء تغير عن وصف الطعام يرى يعني لا دعي لا مثل هذا هذا وصف النوع ا ل أ و ل القيء الغير ا ل متغير هذا طاهر هو كل قيء كل أ ن و ا ع القيء لا تنخذ الوضوء إ ن م ا القيء الذي تغير عن ه ي ئ ة الطعام هذا نجس ف إ ذ ا أ ص ا ب الثياب وجب غسلها ل أ ن ه نجس والاخر طاهر فلا يعني لا يجب غسله إ ل ا من ج ه ة من ع ا ف ذلك أ م ا كونه ن ج س فليس ب ن ج س هذا وجه التفريق بينهما والا فكلاهما لا ينقض الوضوء نعم وذهب هذا مذهبنا ووافقنا عليه ا ل ش ا ف ع ي ة وذهب ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ح ن ف ي ة إ ل ى أ ن القيء ينقض الوضوء استدلوا على هذا بحديث ع ا ئ ش ة الذي ذكرنا من أ ص ا ب ه قيء او رعاف أ و قلس أ و مذي فليتوضا فلينصرف فليتوضا وقلت لكم ان هذا حديث ضعيف واستدلوا بحديث آ خ ر وهو ما رواه الترمذي عن أ ب ي الدرداء رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطار ف ت و ض أ وفي بعض نسخ الترمذي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء ف ت و ض أ قال ا ل ب ي ه ق ي وهذا الحديث اختلفوا فيه اختلافا شديدا يعني اختلفوا في إ ث ب ا ت ه وتصحيحه اختلافا شديدا ونحن نقول هب أ ن ه صحيح هب أ ن ه ثبت ليس فيه ما يدل على وجوب الوضوء من القيل فيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قافه ت و ض أ وليس فيه أ ن ه صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء وقد صحى على المذهب المرجح عند ا ل أ ص و ل ي ي ن أ ن فعلا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على وجوب وانما ق ص ا ر ما يدل عليه الاستحباب نعم قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء مما مسته النار قال الإمام المالك رحمه الله باب الوضوء مما مسته انضجته ل ا مما النار مما ر مسته ن أي أ النار باب الوضوء مما أنضجته النار هذه المسألة أنضجته هذه كان فيها خلاف في الصدر ا ل أ و ل في أ و ل الاسلام كان واجبا على كل من أ ك ل شيئا مسته النار أ ن ض ج ت ه النار أ ن يتوضا ع إ ذ أكلت أن ذلك عليك توضع شيئا يجب مطبوخا بعد ذلك يجب عليك أن توضع وهذا كان في الصدر ا ل أ و ل وكان يقول به بعض ا ل ص ح ا ب ة وبعض التابعين ثم استقر ا ل إ ج م ا ع بعد ذلك على أ ن هذا الحكم قد نسخ و أ ن ه لا يجب على من أ ك ل شيئا مطبوخا ان يتوضا وبعض ه م بعض العلماء يعلل لذلك لماذا كان واجبا عليهم في أ و ل ا س ل ا م أن ي ت و ل ض و قالوا ل أ ن ه م كانوا في ا ل ج ا ه ل ي ة لا يعتنون بالتنظيف فكانوا م ث ل اذا إ أ ك ل و ا لا يعتنون بغسل أ ي د ي ه م فمثلا نجد ا ل م ر أ ة القيس يقول في قصيده ة ل نمش في أعراف ا له ج ي ا أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء د نحن قمنا عن م ض ب إذا قمنا شواء نحن عن ماذا نفعل نمش باعراف أ ع ر ف أكفنا يمسحون بأكفهم بأعراف الجياد يمسحون أ ب الجياد و بذيولهم المسيحين يمسحوا أنت فلما ع ع و د ب ض ه ل آ ن أنت ي م س ح الفوا أ ج ب عليهم ي أن ت و و ض بعد طبخ كل ل شيء ثم م ا أ ل ف ا ل ن ظ ا ف ة نسخ ذلك عن ا ل ح ك م عنهم رفقا بهم مما يدلكم على أ ن هذا كان في الصدر ا ل أ و ل و أ ن ه كان واجبا في أ و ل ا ل إ س ل ا م ما رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ل و ض و مما مست النار وروا مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت و ض أ و ا ما م س ت النار و ر و ى مسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وضوء ما م س ت النار وراوا ابو داود عن ام حبيبه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وضوء ما غيرت النار ثم نسخ بعد ذلك وقلت لكم نعقد الاجماع بعد عصر التابعين على أ ن الوضوء م م ا م س ت النار لا يجب و إ ن م ا هذا ا ل إ ج م ا ع لما رواه أ ب و داود عن جابر بن عبد الله رضي الله ع ن هما أ ن رسول الله صلى الله ع ل ي ه وسلم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله ع ن هما قال كان آ خ ر ا ل أ م ر ي ن من رسول الله صلى الله عليه و س ل م ت ر ك ا ل و ض و ء م م ا مست ث ل ي ن هذا كان آ خ ر ا ل أ م ر ي ن فذلك ل تركوا ذلك هذا الحديث أ خ ب ر ت ك م أ ن ه ممن كان يحدث به أ ب و ه ر ي ر ة أ ب و ه ر ي ر ة ممن راه هذا الحديث عن ا ل نبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عن هما لما سمع هذا الحديث من أ ب ي هريره اشكله فقال له يا أ ب ا هريره ة أن توضأوا ت من, من اتانا ل النار م م س توضا أ من الحميم فقال أبو هريرة يا ابن أبو أخي هريرة إ ذ ا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له ا ل أ م ث ا ل وفي ر و ا ي ة أ ن ابن عباس رضي الله عنه قال له يا أ ب ا هريره أ ت و ض أ من طعام أ ج د ه في كتاب الله حلالا ل أ ن ه م سته النار ف أ خ ذ أ ب و ه ر ي ر ة حصن في يده وقال أ ش ه د عدد هذا ا ل ح ص ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضا من ممست النار هذا أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه يبين كيف ينبغي ا ل ت أ ت ي إ ذ ا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له ا ل أ م ث ا ل و إ ن كانت تظهر لك أ ن ه ا وجهه هكذا كان كان داب الصالحين وهذا هو ما ينبغي أ ن تعامل به و أ ن تقابل به أ ق و ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وخاطب س ل م حيا أ ح د ن ا مثلا قال لتوضا من ممساتنا يقول يا رسول الله كيفاش انت تضمس خ و ج تضم كذا و ط ب ك ذ ي ب كذا وطيب كذا وطيب كذا وطيب كذا وطيب كذا وطيب كذا و ط ي ك ي ب ب ك ك ذ ذ ا ا وطيب كذا و ط ذ ا ك كلام رسول الله كما لو كان رسول الله بين أ ظ ه ر ن ا وذلك قال ربنا اننا ارسلنا كشاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسول وتعزروه وتوقروه ويعزر ويقر لا تدرب له الامثال تعود النكاث هذا يدل على عدم التعظيم وعدم التعزير وعدم التوقير له موقف ينتهي عنده إ ذ ا لم يدرك العقل الوحي لا ينبغي أ ن يؤخر الوحي هذه ل ي س داب الصالحين كان الصالحون إ ذ ا أ ت ا ه م مثل هذا يقولون على الله ا ل أ م ر وعلى الرسول البلاغ و ع ل ى ا ل ر ض ا والتسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت و ي س ل ب و ا تسليما أ ب و بكر القرطبي ا ن د ل س ي رحمه الله خلد هذا أ ب ي ا ت ع ظ ي م ة جدا ً كنت قد ذكرت لكم مرة ب ع د ه ا يقول نور الحديث مبين فادن واقتبس و ح د الركاب له نحو الرضا الندس واطلبه بالصين فهو العلم إ ن رفعت أ ع ل ا م ه برباها يا أندلس معك عن أخي جدل ل ابن اندلس ما ان سمت ب أ ب ي بكر ولا عمر ولا أ ت ت عن أ ب ي هر ولا أ ن س فلا يغراك من أ ر ب ا ب ه ا هذر أ ج د ى وجدك منها ن غ م ة الجرس أ ع ر ه م أ ذ ن ا صما إ ذ ا نطقوا وكن إ ذ ا س أ ل و ا تعزى إ ل ى خرس ما العلم إ ل ا كتاب الله أ و أ ث ر يجلو بنور هداه كل ملتبس نور لمقتبس خير لملتمس نعمى لمبتئس ح م ا لمحترس, لمحترس فاعكف ببابهما على طلابهما تمحل ا عمابهما عن كل ملتبس ورد بقلبك عذبا من حياضهما تغسل بمائهما ما فيك من دنس وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف النبي وأتباع النبي وكن ق ف النبي من هديهم ابدا تدنو الى قبسي والزم جالسهم واحفظ محاسنهم واندب مدارسهم في الاربع الدرس و واسلك ت ب ع طريقهم و ا طريقهم واتبع فريقهم تكن رفيقهم في حدره القدس تلك, تلك السعاده ان تلم بساحتها فحطرح لك قد عوفيت من تعاسي امن امن جعل الله من, من, من رفقاء رسول الله صلى الله عليه و س ل しゅっぱつしてください。